رحمه الله وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية مع نصه وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزيدنا في السفاهة عليه كما قال الخوارزمي وكنت امرا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي فثبت بهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول هؤلاء الجهال انتهى كلام الرازي ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف الصالح وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة إن شاء الله تعالى فإن قيل قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة ولكن ما تقولون في قوله تعالى وهم بها فالجواب من وجهين الأول أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى وقال بعضهم هو الميل الطبعي والشهوة الغرازية المزمومة بالتقوى وهذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني ميل القلب الطبعي ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله وامتثالا لأمره كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد كهم يوسف هذا بدليل قوله إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما لأن قوله والله وليهما يدل على أن ذلك الهم ليس معصية لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه هذا ما يهمني ويقول فيما يحبه ويشتهيه هذا أهم الأشياء الي بخلاف هم امرأة العزيز فإنه هم عزم وتصميم بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها صاحبها بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فصرح صلى الله عليه وسلم بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل كقول العرب قتلته لولا لم أخف الله أي قاربت أن أقتله كما قاله الزمخشري وتأويل الهم بأنه هم بضربها أو هم بدفعها عن نفسه فكل ذلك غير ظاهر بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه والجواب الثاني وهو اختيار أبي حيان أن يوسف لم يقع منه هم أصلا بل هو منفي عنه لوجود البرهان قال مقيده عفى الله عنه هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجر الأقوال على قواعد اللغة العربية لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه كقوله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه فالأول دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب لأن جواب الشروط وجواب لولا لا يتقدم ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة وكقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم وعلى هذا القول فمعنى الآية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي لولا أن هم بها فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف كما هو الغالب في القرآن واللغة ونظير ذلك قوله تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها فما قبل لولا دليل الجواب أي لولا أن على قلبها لكادت تبدي به واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب لولا في قوله لولا أن برهان ربه فقالوا هو ما قبله من قوله وهم بها وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو العباس المبرد وأبو زيد الأنصاري أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسنكمل إن شاء الله بقية قصة امرأة العزيز مع يوسف في لقاء قادم فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته